الها أيام, ايام ايام وجرح قلبي الطيب محد يموت يموت يموت ورا واحد يذيب الها ايام kashfat hatta qarab nasiye inti lithasibhom li ya mu alay kullin kashfat kula ودي ارتاح ارتاح ارتاح ولا تنام سوالف الصير الصير الصيف قهر هالايام nasawiye nas tabani ujon bghirni hlm nitlaqo bad um كل شي هون والحزن wal huzn aab aab aab a alhan كلها أيام, ايام ايام وجرح قلبي الطيب محد يموت يموت يموت, يموت ورا واحد يذيب كلها ايام